بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 الله وكانوا وكانوا بها يستهزؤون الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقو الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاع وكان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 منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزل ما عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا فس رحمته فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أو لم يروا أن الله يبس طر الزق لمن يشاء وقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما اتيت من ربا ليربى في اموال الناس فلا يربى عند الله وما اتيت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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل رجاء مبشراته وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتهو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقنا علينا نصر المؤمنين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 فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ طِبِّهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا